بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحة بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدين لواقع والسماء ذات الحبك إِنَّكُمْ لفي قول مخترف يؤفك عنه من أفك كتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرع الله هذا والذاريات يعني كسم نقول والله هي ولكن الله يقسم بمخلوقاته وليدل على اعظمها قال والذاريات ذرع الذاريات قال هي الرياح ما في الهادي وال. والإمام السيب بن القاسم نعم وكذلك الناصر يعني أبو الفتح هدي والذاريات إذا يعني الرياح ذار يعني بتذرا قال بتذرا تذ تذروه التراب يعني بتراها تشيل التراب تحمل التراب من مكان وتحمله وتحطه في مكان آخر الرياح بتحمل التراب وتضعه ليش وتذرا في مكان آخر تضعف تضع في مكان اخر على الذاريات ايه طبعا نعم والذاريات يعني بتحمل الرياح يعني يقسم بالرياح هذه بتحمل الغبار والتراب من مكان الى مكان اخر وطبعا بيكون في مصلحه كبيره ومنفعه والذاريات درا فالحاملات وقرا الحاملات هنا قالوا السحاب بتحمل وقرا يعني في قر كبير وهو المياه يعني ايضا بيسم في الحاملات عطف على الذاريات فالحاملات يقرا يعني في السحاب الحامله للمياه يعني الثقيله فالح... <تصفيق> هو قال دل... ذروه وتاكيد يعني والتي تذر يعني التراب كان قال يعني يقول الفعل المضارع بيؤكد التاكيد تاكيد انها بت... يعني تفعل هذا الامر والفاء العطف عليها قالوا يعني يعني التعجب بسرعه كانه لا بتحمله ورجعت في مكان ثاني بتجع. لا لا التراب الحين ما في جمر اللي عندك بخاره ذي مطر ما من الماء ما بيجي من التراب الرياح بتحمل الطين والتراب والغبار من مكان وتنقله الى مكان اخر والحاملات يعني السحاب بتحمله من مكان وهو بيقولون الحين على ما بيقولوا الان ان ال يعني على ما بيظهر اذا بها اماكن فيها مياه مثل البحار وتفلطت عليها الحراره بتتبخر تنزل الحين اذا ما النار تحتل البراد يطرع منها بخار هذه تطلع من الايه من من يعني من البحار ومن المياه يعني الحراره يعني ارتفاع الحراره بتطلع بخاره وبتقع في في السحاب والسحاب بيعبي زايد فيها الأبخرة هذا ما يقدر فيه ماء فالسحاب السحاب بتحمل الماء لا لا ما هو ما بله انها يعني اشياء بتنفعنا في في الواقع بت يعني بتطرح ما له علاقه بالسحاب يعني اشياء نعم من الله الرياح والري... يعني الرياح بتذري والتراب وهذا ينفع الدر والسحاب بيحمل المطر وهذا المطر ينفعهم ما ما يشتري الترتيب يعني قال كان كان كلهم يعني يعني, يعني ما تراخي بينهم هذه الأشياء بيقسم هذا يعني ما بشي ثم نبي قسم هذا فهذا هذه يعني فهالي فهالي. يقول وهذا يعني بسرعه ما يعني تراخي ولا بحاجة تقتفي التراخي هناك حكمه في, في اخر باب بعدها الترتيب في الذاريات اول حاجه وبعدين الحاملات نتيجه بعدها وبعدها عندما تدخل من الرياح تجرين. نعم. فالمدسمات. يعني. كنت خلاص. ما ت. تحبوا لنا معاني يحتاجين تكلم لا يق. عمالات غير ثانية. فنحتاج نتحمل معاني زيادة الحين إذا نسمع الزاريات إذا الرياح والحاملات هي الأشي السحاب تحمل الماء. تحمل. نقول وجراء الوجراء هو الشيء الثقيل. فالجاريات يسرى الجاريات هي الأشي السفن. السفن تجري بسهولة. يسرى يعني إيه ما هو ضروري مطر وما مطر. رتبها. وقال فالجاريات يسرى يعني يعني بيشبي هذه الأشياء هذي أشياء عظيمة ونعم كبيرة لكم. الجاريات السفن لأنها بتجري. ذي قالوا والتي تجري في. ال... قال والجاريات تجري يعني في البحر بسهولة بدون أي تعب. وذلك بالرياح ذي بي الله. فالجاريات يسرى. فالمقسمات أمرها المقسمات الملائكة. كذلك دي عجزن بالمقسمات وهي الأشياء الملائكة هذه بتقسم أرزاق الناس. فالمقسمات أمرا بيقسم هؤلاء إيش بهذه الأشياء إنما توعدون لواقع يعني كأنه قالوا أقسم بهذه الأشياء إنما إنما توعدون إيش لصادق يعني إن الذي توعدوه من الإيش يعني من العذاب لل للإيش لل للمجليمين نباقة نصادق إن يعني أنها سيجعلها محال هذا انما تعدون رسالخ يعني الكلام اللي بيقول لكم يعني يقول لكم البعث والحساب والعقاب هذا صد وان الدين لواضح ويقسم ان الدين وهو الجزاء كلمه الدين يعني الجزاء لا كلمه ايه يوم الدين يعني يوم الجزاء كلمه الدين معناها الجزاء بيقولوا دانا فلان يعني جازا وان الدين لواضح يعني والدين قال ان يعني انه يعني يقزم بان الدين يعني بان الجزاء سيقع لا, شك في ذلك. لا بايمكن يعني مثلا على لا بايمكن والسماء ذات الحبك لفي قول مختلف أيضا هنا قسم اقسم بالسماء كان قال والسماء يعني اقسموا بالسماء ذات الحبك اما إن او يعني المحكمه ايه ولا معناها المحكمه قال يعني التي فيها إحكام. كأن التفسير الامام يعني ابو الفضله والسماء ذات الحبوب انكم لفي قول مختلف يقسم الله بالسماء انكم لفي قول مختلف وجه يعني انكم لفي قول مختلف بحتاج يحلف ربي عليه هم مختلفين وفي هم دارين اقواله مختلفه هم دارين اقواله مختلفه مره يقولوا كذا مره يقولوا كذا ناس يقولوا كذا وناس يقولوا ساحب وناس يقولوا مجنون وناس يقولوا يعني مختلف الاولين اذا وانا قلت بايقسم ما بلا في الاشياء التي تسكن ترى ما بهم من كل هذا الأمر. لكن الظاهر معنى مختلف هنا يعني خارج عن الحق مخالف للحق كلمه مختلف الله يعبر بهذا الأسلوب عن مخالفة الحق قال يعني مثل الآية هذه ذكرها في صورة حين قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قال ما اختلفوا إلا الذين اوتوه بغيا حين اختلفوا الاختلاف وبغي جعل الاختلاف بغي يعني إنهم ظلموا بالاختلاف إنهم أيش بغوا بالاختلاف وقال في آية قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني بيجعل المخالفة يعني بعبر الله عن بالاختلاف عن مخالفة الأوامر سهل برق.. برق.. برق.. ها ننتقل حل.. حل.. حل.. لكن الأهل اولا حين قال يعني قال ومختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينات وبغا بينهم ما اختلفوا بعد ما بغيا يعني ظلم هذا الاختلاف ياتي بمعنى الظلم ومخالفه الحق فهذا يقول إنكم لا في قول مختلف عن إنكم مخالفين للحق، وهذا تفسير الهادي عليه السلام. فالسرا قال إنكم في أقوار كثيرة كلها خارج هذه عن الحق. قال الهادي عليه السلام إنكم لا في قول أقو قول مختلف يعني أقوار متعددة وكلها خارج عن الحق. إنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك؟ معنى يؤفك يعني يصرف يصرف عنه من صرف يعني هذا يقول ما هو؟ ما يعني ما يصرف عن هذه منصرف يعني كأنه يصرف هذه كذا ولاذي تقول ليه يصرف عنه منصرف الحين يقول ما هو مختذل الذي هو مخذول يعني كذا يصرف عنه يعني عنه إما عن إما عن الايمان عن هذا الشيء وهو البعث إنكم ولا عن النبي ذكر في يعني الآيات ولا يعني عن الإيمان بالنبي أو عن عن القرآن نفسه يوفق عن يعني يوفق عن القرآن عن اتباع القرآن يوفق عنه من يوفق يعني في احتمالات قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهم قتيلها هنا هي دعاء في العصر هي دعاء تستعمل تستعمل دعاء حين يقول قتيل فلان ولا يعني يعني الله يعني ليه يعني يسبب لها فجات له لكن ما الله أنه بيجو يعني إن الله دعاء من الله ما إذا ما معناها قتيلة إن دعاء عليه بالقتل الله ما بيدع ما بيدع أحد نفسه الله ما في إذا ما عد معناها قتيلة هنا بد معناها قر ما عند معناها الدعاء بالقتل من رحمة الله يعني ذم لهم, يعني لهم. إيه؟ كان, بيقول... إيه؟ كان قتل الإنسان الانسان يجب يعني كأنه كان بيد... هذا العمل يجب الله ما صحيح الناس قتلها الله هذا العمل يجب ان يكون هذا العمل يجب ان يكون هذا العمل يجب ان يكون هذا العمل يجب ان يكون هذا هذا العمل يجب ان يكون ان هذا العمل يجب ان هذا العمل يجب ان ربيني يقول قتيل ما هو سبب ربيذ إبر قتيل ما هو واضح المعنى قتيل الخراسون الخراسون معنى الخراسون يعني الكذابون كما قال الإمام الهادي وأصلها الخرس بيقولوا التقدير أذي بيقدرو ما بلا بيذهبوا لهم أمور ويركبوا لهم قال هذا لا ما ماذا الحين بيقول الخر في الزكاة بيقول الخرس يخرس واحد الزكاة يعني يقدر كم بيجي في المال يلا الزرع ولا يقول بيسموها الخر أذي بيخرسو إيه فقال غوثيل الخراص يعني بي بي ويسبروها أدلة قتل يعني بيهبولم تقادير ويصدروها ويجعلوها دين له ويابوها ويجيك فقال غوثيل الخراسون يعني غوثيل كذابون اذ بيابولم تقادير بعيده عن الواقع ويبنوا عليها ويجعلوها قد ايش حقائق يعني لا عادي بيخرج منها لا لا لا لا يشترى الخراس ونذيب يخلص على ما قلنا لما اشتهنا الناس يعني إذا بيعتمدوا على يعني صار في الواقع الخرس ومعنى تقدير الخرس هو التقدير لكن حين يجي يقدر ويهب لك أشياء يعني ما هي بعيدة من الواقع والواقع ينافعها وأدلة نافعها وما يرضى <تصفيق> هذا يبدو في الواقع كذاب ما عدا ما حتى, حتى ولا يعني قلت له الخراسون الذين هم في غمرة إنساهم كان خراسون الذين هم في غمره في غمره يعني في جهاله في جهاله, جهاله ضيع يعني في كانهم مغمورين يعني ما بيطلعوا عليه وأيضا ما هم بلا في جهاله وبس وساهم ما ما بيحاولوا يتع... يخرجوا من هذا الجهل ما بيحاول يتعلم مثل الجاهل الذي ما يبي يتعلم في في جهل في جهل ومع ذلك ما يحاول يتعلم ساهل يعني ما هم تراهم في جهاله يعني ما بيحاول يعني بعضهم بيشوف جهل لكن بيبحث ويسأل ويتعرف هذا قال دول اهم في جهاله يعني جعلها غمره يعني كانها ما هذا ما يعني الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين لكن عيونه نافورة ما هم ما بلاجهل بس ينكرون ولا أشياء هذه حقيقة وأشياء عليها أدلة له وعليها إيش براهم قال بيجوا يسألون أيام يوم الدين يعني بيسألوا ويستخفوا مذارين آه إيه يعني حين يجون على الأنبياء يقولون لهم برجاء يوم حساب قال واحد برجاء لا ما هم مثلا مذارين لا اشتى بعضهم بيقول كذا حتى بعضهم بيجلس ويقولوا هاي الله يجي بالعجاب إذا هو صدق. قال يسألون أيام الله مدرسه يسأل مستنكر؟ يسألون أيام يا الدين واحد برجع جي هذا الكلام متى يوم الدين الدين يعني متى يوم الجزاء متى يوم الحساب العجاب؟ قال الله قال يومهم على النار يفتنون يعني الله اللي قال العرب كان الحين يقولوا متى يوم الدين ويجي يقول يوم ما إيه ما بيجوا الظرف قال الظرف للوقت اليوم هو في يوم، يعني المعنى يعني بالنسبة للعرب. متى يوم الدين ورجع يجيب يعني يعني يقول يوم الدين هو يوم هو في يوم يعني يوم ما يمكن لو يتامل واحد المعنى يقول متى يوم الدين يعني متى يوم الدين؟ يعني متى يوم الدين متى يقع أو متى يحصل يوم الدين؟ فقال الله يومهم على النار يعني يحصل يومهم على النار يقتلون هذا الذي بيفهم اذا ما بيسألوا عن ايش عن اليوم نفسه بيسألوا عن حصوله متى حصول يوم الدين قال متى حصول يوم الدين حصول الدين حصول اليوم نفسه اليوم. اليوم. حصول الدين؟ على نعم. قال متى يوم الدين يسألون ايانا يوم الدين قال يومهم على النار هذا يوم الدين يوم يرجع يعذبوا يومهم على النار يفتنون يومهم يتحذبوا في النار الفتنه هنا معناها العذاب يومهم يعني بيسالوا وحين وهم وهم في خطر كبير ولا يبالوا ما بالله بيسنكروا مع ان هذا اليوم اذ هذ وربما بعض المرات يستعجلوه يقولوا يلا الله او يوم بيتعدبوا فيه يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنكم ورجاء يقول يقال لهم قال الإمام هذا على يعني فيها على النهر معناته يومهم على النار يفتنون يعني يومهم في النار يفتنون يعني فيها يعذبوا يوم ربما أنهم يلقوا على النار حين يبي يلقوا على النار عبر بهذا التعبير يومهم يعيش على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ويقال لهم يعني ويقال مقولا لهم يعني هو, تقدير هو مقول لا ممكن يعني لهم يعني هم يعذبون مقولا لهم يعني, يعني, يعني في حال كون مقول لهم ذوقوا فتنتكم. يعني ما يعذبوا ويقال لهم هذا الكلام اكثر تعذيب يوم هم يفتنون قال يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فنتكم ذوقوفتلكم في عذع عذعمو هذه أذى كان هنا الطعمو إيه أذى كان تنكروه. بهم. حين كان ولا هنا دوغوا. دوغوا. الناس في تحكم لأن في الواقع الذوق ما واحد شيء يعني الحسن. يقولوا ذوق هذا العسل ذوق هذا ما بيقولوا ذوق الحين يقول ذوق يعني من الحين تقول الحين طعم ما في طعم أحد الحاجة الجيدة ما بيقولوا طعم ال طعم والله طعم الله يتوح يشتهركم به كذا زوج وفي هذا الذي كنتم في البيت يستعجلون ها إذا نبصروا يقول يسألون أيام أيام يوم الدين عنهم بيستعجلوا ما بلا بيسألوا بس بيست بيسألوا واحد عباد يوم الغيامة كانوا بيقولوا إيش تماه صدق الصاجات صعيب أنا بالعذاب فلذا قال قال ذو قفتنتكم هذا الذي كنتم تستعجلون هذا الذي أنتم فيه الآن هو ذي كان بتسكروا أي ويحن باقي هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا مصير آش آش من خرج عن أوامر الله وخالف يعني ولم ينقدر الله أما بالنسبة للمتقين قال الله إن المتقين في جنات وعيون يعني بسر كيف المقابر قال إن المتقين المتقي قلنا الذي بيخاف الله يتقي يعني يتوقع يتوقع عذابه يتوقع عذابه كيف يتوقع عذابه بنيفعل كل ما أمر به ويترك كل ما حرم إذا المتقي هو من فعل ما أمر الله ويعني ما أوجب الله وترك ما حرم الله هذا المتقي هذا ولكن إن المتقينا في جنات وعيون في جنات إما يعني قلنا قالوا جنات يعني ل لإن الأ الأراضي بيلهم كل بيلهم إيش جنات يعني أراضي خضراء وفيها عيون في جنات وعيون والله قالوا كلمة جنة قدوا اسم للمكان ذي لأنه ما هو ضروري كل المكان جنة أصل ذلك كلمة جنة تطلق أحياناً مراد بها الأرض دي فيها شجر نعم وأحياناً المكان ذي يتمحن فيه واحد حين قلنا يدخل الجنة المكان ذي يتمحن واحد ما هو ضروري كل المكان في عم بيت جو كبير ومدري كم ما هو بستان والله كيف يتمحن؟ مع بساتين وجنات لكن وفي نفس الوقت مع أماكن ما فيها شجر يعني الحياة كذا يعني الراحة إذن الأحيان الذي يترك الجنة هو المكان الذي يتنعم فيها الإنسان لأن فيه جنات يعني مزارع شمي كله جنة إذن في جنات قلنا متقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم قالوا بيأخذون ذي أعطاهم ربهم قالوا كلمة آخذين آخذين تفيد إنهم مرتاحين ما قال إيش إنهم يتنحموا ما قال إنهم أعطاهم الله كذا وبس كان آخدين قالوا إن يعني مرابن بهذا الشيء متى إيه رابن فهو مرتاحين بهذا به. من كلمة آخدين آخدين يعني بياخذوا يعني يعني بي بي بيروحوا له يعني بي فوهم لكن معنا آخدين ما أثروا من يأتي آخدين الجنة هذا والأنهار والما معنى مش اللي هيدهم ما بلا آخدين يعني تقبلوها يعني إنهم مرتاحين بها حين يقول حين بيقول آخذ كذا يعني رضي به. قال لآخرين ما اتىهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين ليش قال انهم لانهم يعني كانوا قبل ذلك قبل هذا اليوم قبل هذا قبل يوم الجزاء قبل يوم الجزاء وين مساء في الدنيا كانوا ايش محسنين كيف كانوا محسنين ايه كانوا محسنين كيف كانوا محسنين قال كانوا قليلا من الليل ما هجعون يبين لك كيف كانوا محسنين كانوا قليلا من الليل ما هجعون يعني كانوا يحاولوا إحياء الليل بإعبادة الله حتى يعني حتى بعضهم يعني يعني قليل من الليل ما يهجعون هناك قليلا يعني يهجعون قليلا كأنه قال كان. كانوا يهجعون قليلا يعني بيرقدوا قليل وبإحياء الأكثر الليل هذا هذا معنا لكن بعضهم بيفسر تفسير يعني لهم بالله يقوم مو بالواجب يعني الهادي في مرة اذي بيقوم الليل, الليل. في هذا <تصفيق> لا هنا هنا كان هذي بيبالغوا. هنا هذي بيبالغوا في الطاعة ان يهجعون قليلا من الليل كانوا <تصفيق> قليلا من الليل ما يهجعون لا قليلا ما يهجعون قليل ما ما لا ما هجع ما هجع, يعني, هجع يعني رقد ه كان قليلاً ما يهيج مش نشتيه إنما يهيجون يعني يقولون إيه لكن لا ما هو عنها يعني قصدناها ما نافيه ها لكن ما هو زابر ما ينافيه لأن لأن قليلاً ما في اللي يهيجون وما هو زابر يعمل فيه يعني إذا حرفنا فيه ما بيعمل ما بعد فيما قبله قبل كانوا قليلاً يعني بيقولوا ما هن زائد هذا يعني كانوا يهجعون قليلاً ما جمعنا هذا الهلغيه كانوا ما كانوا لا يعني ما يعني يقوموا كانوا من الليل اذا بيقولوا ما هنا لا لا قليلا ما فعلوا يهجون، ويهجون خبر كانوا، ما مثاب يعني كذا كانوا من الليل ما هم يستغفرون، وكان بيجون وفي الأسحار هم يستغفرون هم ذار كان قبل الفجر بيجون وفي الأسحار هم يعني في الأسحار في السحر هم يستغفرون. يعني حتى في بارغ وفي باعة الله حتى كأنهم ويجوا في آخر الليل يقوموا يستغفرون مثل حينجهم قد يعني خايفين لا يجوا قد أخفروا طول الله قد ندري ما يستغفروا مع أنهم في عبادة وفي الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قالوا قد في أموالهم ما بيران نذيم أكدو خلاص بيقول داي المال لي ما حد في حق لا المال نذيم أكدو بيران نه مثلا إذا بشي واجب يدري إنه ما هو له. يعني يعتبر ما هو له؟ إنه له يعني إذا هو حق للفقير مثلا لل في مصر فازق إذا هو مثلا زكاه يعني في أموالهم حق يعني بيهم ع يعني عارف البشير ما هو لهم؟ كلمة حق إيه حق للسائل والمخروم يعني في حق للغير يعني ما بيعطوه على أساس إن حق منهم آه. هو شيء واجب عليهم ولا شيء لازم لهم ولا بس بيعطوه على هذا الأساس يعني حتى يجتنين ما بي يعني باعطوا بيدرو ان هذا شيء لله ولا هم حاولين يعني يتمننوا على الشخص حتى على الشخص بيعطاه لمن ما هو لهم فلله فول فل له يعني هنا مبلغ يطي في حق اللي يقول في اموال بحق ايش السائل والمحروم يعني حين, حين, حين يعطي السائل بيعتبر ان هذا حق له حق للسائل ما هو له ما هو منه إيه, ايه يعني عارف يعني الدنيا وعارف ان الله يبين ينعم وان بيجي بشيء يعني أيه إن أمر الله بإعطاءه الغير ها طبعا بالنسبة للذكاء واضح وكذلك ذي يتبرعوا إشتي يعني بيهم ما دخلهم إن يعتبرون هذا مال يعني إنه ليه يعني إنه جعلها الله كأنه الله جعله الأشي للآخرين يعني جزء من المال لأن الله جعله الأشي للمحتاجين نعم لأن الله جعله يعني يعني مبالغة في أنا أنا أنا أنا أنا. يعني إن هذا اللي بيصدق أدي بيعطي ما يعني بيعطي باعل الله ولا بيتمنن على الشخص هذا ما بلبي يعني كأنه بيوصل رسالة إلى واحد من, من الله إلى الفقير فما إيش يعني ما بيكون فيه تمنن ولا فيه تفاخر ولا فيه رياء ولا فيه أي إلا في الواقع إنه بيعتبر النعمة هي من الله تمام لكن هي من الله بيعتبر يعني الله مثلا حينما جمع أذرع الأرض فالله هذا يعلى هذي وفي الأرض قال مثله يقول ربع العشر، قل الله نص العشر هذا مهول، هو له هو الفاجر. في الزكاة مثلاً فلأ؟ تمام وهو ذا عندك يعني في عامل ف هذا المعاملة يعني بي بي يعني فيعتبرون قد هذا شيء إن الله نعم عليه في إنك تحاول تعطي وكأنك شيء من الله يعني من في غفل يعني في في الإيمان وفي الامتثال وفي العطاء. إذن قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل قال يعني أشياء يعني كأنها بيحددوا حتى للسائل الذي يطلب في لا. في ها ما لا في, في حق ما في ما بشي معلوم في حق للسائل والمحرم حق للسائل يعني ذي يطلب يعني ذي يطلب وذي ما يطلب المحروم وذي ما يطلب وذي روي ما هو في حاجة شيء وذي بتحزز وإنف ولا يساعده فلق نهز الحاجة بيظهر, إنها إيش؟ بيظهر أنه ما هو في حاجة أحد حقال هؤلاء فيعطوا فيعطوا أذي يسأل وذي ما يسأل وذي هو محروم يعني حتى كانوا بيبحثوا عن الشخص الذي هو في حاجة ولو ظاهره ظاهر أنه مستكفي ولا هو في حاجة فيه. فالمحروم قد يحرم من العباءه النتيجة جت النبي النبي ظهر منه ان العفافه النبي فر بها يابني يتعفف عن طلب الناس ويهلل للناس انه ما في حاجه حق في بيحرموه قالها بعض المؤمنين قال بيعطوا هؤلاء يا تمام نعم وفي مال حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين قال ها والارض هذا فيها ايات وشو الارض ما ادري تابع على لا ما هو ما اعرف في الصاتم لا بدأ بدأ كلام جديد قال وفي الأرض يعني وهناك إيه يعني الجيل يقول هناك في الأرض أدلة له لمن كان ما حاول يعني ما هو قدو بدأ يسلوك أدلة ثانية ولا يستأنف كلام جديد صحيح لم يستأنف وفي الإش وفي العذ قال إش وفي الس قال وفي الأرض آيات للمؤمن وبف الأرض آيات كثيرة يعني لو يتأمل واحد في شيء بسيط بي في أدين الله عيب على على قدرة الله المصدقين. وفي آية قال وفي الأرض آية للمؤمنين يعني إيه للمؤمنين يعني بيصدقوا ما هو يصدقوا بس يصدقوا ب ب حتى تز يتجعل فيهم اليقين يعني يشتيه يعني يشج هذا اللي بالله ويصدقوا بالله ويتجدن هذا الأمر لأنه عن نظر وعن تفكير عندنا نعه في ذن كلمة موجين يعني كأن مفروض نظر وتفكير وقسنع ما هم ما بالله تقليد إيه ما هم بلا تقليد هذا في, في الإنجيل أيه يعني حين كل المؤمنين هذي ب من واه الموجين هذي بيتجلوا يعني لأنهم كانوا منك من هذا لأن نظروا فيه بلغة بلغة بلغة بلغة بلغة بلغة بلغة. نعم وفي أنفسكم أيضا في أنفسكم آيات حفلات تبصرون أنتم في أنفسكم قال آيات كثيرة في أنفسكم يعني يعني آيات كثيرة يعني مراحل وجودك كيف كانت ما كان الشيء لا يعني ايش يعني مهين ورجع كيف تحول وأصبح إلى هذه الحالة ما هيك آيات كثيرة ما قلنا آيات يعني كثيرة مثل هذه آيات تحول الإنسان خلق الإنسان حياة الإنسان الأجهزة هذه في جسم الإنسان يعني الجهاز الواحد يستغرب واحد من عمله جهاز واحد بيستغل يعني بيقولوا ذيك اليوم الكلية هذا كما يعني بتعمل عمل عجيب ولا بتلحم واحد وكما فشلات كيف بيجوا بالتعب معانا ويشدة ويصبونا مثل الخزان ويخرجوا منه وينظفوا يعني شدة شدة كبيرة يعني أشياء كثيرة كثيرة في جسم الإنسان فيها حكمة ويبدا عجيب ولا يستطيعوا إيش يتواصلوا إلى مثله؟ فقال هذا المفروض آيات للناس أدل عليهم على قدرة الله وعلى علم الله وفي في أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما يعني ما بت ما بتفهموا؟ إيه ما بتفهمك؟ يعني قال ما بتفهموا؟ يعني كان يبصر وعند يفهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء يدقكم أيضاً في السماء قال رزقكم يعني لأن الماء من الايش من السماء والماء هو رزق لأنه ب بواسطة الماء كل خير الأشجار وال والحيوانات منين الحيوانات ما بلاء تعتمد على الأشجار إذاً كلها الايش الأرزاق من الايش كأنها من الايش من السماء وفي السماء يرزقكم وما تؤعدون قال وما تؤعدون يعني وفيها ما تؤعدون قال فسروها بالاي لا بالع... يعني بالع... بالعذاب او إنه... يقول إنه... ايه إنه يعني ان يحكم بالانسان من السماء بيقدروا الملائكة وبيحكموا إيه؟ ويثبتوا انه معذب او كذا في ايه في السماء يعني, يعني ما جوهر العذاب كذا نفسه يعني الحكم بالعذاب والاستحقاق العذاب وفي السماء قال يرزقكم وما توعدون فارب السماء والأرض إنه لحق عد أي أجسام على هذا يعني أجسام برب السماء والأرض إنه لحق إما هذا كله ولا أن يعني هذا كله من ضمنه قالوا نفس إن إن في السماء لأن الناس بيغفلوا عن هذا ما بيجزق يعني ما بي ما يعني ما بياجعتماد على ربي اعتماد كامل ما بتذكروه كأن عنده مبلغ نحيم بيكد هو ولا ما حصل على شيء ما عم بيعتمد على الله ويدري إن رزقه من الله قال وفي السماء رزقكم وما فو رب السماء والأرض إنه لحق يعني. قال بيقسم إيه إن, إن, إن هذا لحق يعني إن رزقهم في السماء قلت لأن لأن الإنسان ما بيضاب بهذا الشيء يعني ما بيصنع قال فو رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنفسهم يذقون مثل ما بتتعب مثل ما أن تنطق ذلحين ما هو أكيد انك بتنطق هذا الهاتف لديك في السماح ومثلث يعني. يعني شيء أكيد فالمفروض أنكم إيه يعني تعرفوا هذا وتعتمدوا على الله وإيه وتفعلوا ما قال الله استهل ما بلا مثل ذهي قالوا قالوا أنه جاء جاء واحد إلى الأصمعي أو الأصمعي وصل المكان ورجع بيقول لها البدوي بيقول له الأصمعي بيقولوا منين؟ قال منين جيت؟ قال مكان يتلا فيه كتاب الله. قال أسماعيل. قال هالصهات ليلى أنا بعض. كلاها الآيات ذه. وفي السماء رزقهم وما توعدون. قال هذا في الكتاب. قال يه. قال خلاص. بنى عليها وقال وجلس فترة ورجع قال قال رزقوا لم يتمكن من الحج إلى بيت الله الحرام. ورجع قال رأى الأسماعيل مرة ثانية. قالوا اجعد يعني وش يدي وراها وش يدي ورا هذه الآية قال فَأَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَدْتُمْ مِثْلَ مَا أَنْلَفْمْ تَنْضِقُونَ قال الله الله الله الله يعني ذا الحينة ما صدقوا الناس ولا أرضي أصدقوا بدأ أحتاج ربي يقسم لهم إن كذا ما ما كفاها منك قال ربي وقالوا إن الجعيش مات فيها قالوا انه مات فيها يعني يعني من ايش يعني متعجب من الناس لجلشم كذا في غفلة وكأنه ربما يعني الناس ما بي يصدقوا يعني يعني كانوا يستغرب كيف ان الناس ما يمنوا لما إلى حد ان الرب يحتاج يقسم لهم هذا ما شك فيه منه كي قال حتى يقسم لهم وبهذا الرواية هذا مرويح عن أحد العلماء لا ما تتأكدنا منها يعني مرويح عن أبي حسن جاء صلاة واحد رجل رجل قال الله بسأله، قال ذكر ما رب السماء ورب انه إنه مثلما أنكم تنتقدون. هل أتاك حديث طيف إبراهيم المكرمين؟ بيقول الله لمحمد. هل أتاك حديث يعني قدرت أكثر الخبر؟ ما جاء كلام من عندنا. يعني بيقول الله، يعني ان أن النبي ما بيجيب شيء لا من عند الله. يعني مثلا يقول جاب دنتاري دا بذا الخبر? لا ما بلقونا رأيي إذا هذا معنى هلا أتاك هذا معنى الإيماني هلا أتاك حديث الضيف إبراهيم يعني ال ال ال القصة قصة ضيوف إبراهيم الضيف يأتي معنا ال الجمل هلا حديث الضيف إبراهيم المكرمين الضيوف المكرمين يعني إذا كلمة ضيف تأتي مع الجمل فلذا قال المكرمين يعني قال هلا أتاك حديث ضيوف إبراهيم المكرمين الذين أكرموه آه والاستفهام هنا بيقول هو قدراني بذاء يعني لا ما بلاه ينحن ذي خبرناه يعني إن الله ما يعني إنها ما جاء يعني النبي ما جاء به النبي ما بلاش عن طريق الوحي ما كان يعرف هذه الأشياء هل أتاك حديث ضيف ابراهيم, إبراهيم المكرمين يعني ايه بيقول ضيف إبراهيم المكرمين يعني ضيوفها الذين أكرموا طبعا أكرمهم ايش من هذي أكرمهم أذيهم ضيفان عنده إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه قالوا اذا ظرف للمكرمين حين دخلوا على اكرمهم بسرعه المكرمين إذ دخلوا عليه يعني شيء اذا متعلقه بايش مكرمين يعني ظرف المكرمين حين دخلوا اتاك حديث في ابيراهيم المكرمين انه حديث في المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما حين دخلوا عليه هو قالوا سلاما يعني قالوا ايه القوا عليه السلام كذا قالوا سلاما تحيح نعم تحيه يعني تسلم عليك قال سلاما جواب عليهم بسلام يعني قالوا سلام يعني يعني نسلم عليك سلاما وقال سلام يعني عليكم سلام قالوا سلاما قال سلاما, قال سلاماً, قال سلاماً قوم منكر يعني انتم ما انتم معروفين معنا منكر يعني ما انتم معروفين لان ما اقدر اها ذيك الصور ما اقدر اها لان في الواقع هذا رضي في الملائكه ملائكه جايين في صور في صوره بشر ورجع قالوا إيش؟ جايوا سلام وأكرمهم اكرام كبير لكن اول ما دخلوا عليه يعني دخلوا قالوا سلام ورجع قال سلام يعني عليهم السلام ورجع قال أمان هم إن الحين ما انا عيد ما عرفتكم قوم منكرون ما معنى منكرون انكوا فعلتم منكرات والله ما نعرف معنى منكرون يعني ما عرفتكم ما معروفين؟ لأن صوركم أول مرة راها حتى قال حتى قال الإمام الهدي ولبسهم يعني لبسهم وصورهم أشياء غريبة ما ينجرذهم معروفين. فلذا قال قوم منكرون. ومع ذلك نعم أكرمهم مجرد وأيضا هذا من كرم إبراهيم قالوا كان فيه كرم عجيب فلذا أكرمهم إكرام عجيب وما قد عرفهم ولا فدار منهم قام ويش ذبح لهم قال عجل. ذبحاه وطبخوه في البيت وذاه وقدمهم ولا ولاد انتبهوا ما بالله قال قال كذا ذات وراح يجهز العجل بسرعة فماذا عندك قال ايه هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم المنكرون من يعني أنتم قوم ما نعرف لكم كانوا قال كذا ما نعرفكم فراغا بس بسرعة فا حين دخلوا عليه فراغا فراغا إلى أهله يعني من الحين تقول في خفية قال ايه ما بلا في خفية قال ودخل صلاة يعني ما انتبهوا ما قال ها قبانكم لكم ضيفكم والله يقولوا لا والله ولا يتعذرهم والله قال دخل قال ايه في خفية حين يقول راغا يعني كأنه بسرعة ما يحسوبه به يقولوا تسلل وكذا فراغا الى اهله فجاء بسر راغى الى اهله بسرعة الاهله جاي بعجل ثمين. يعني أي استغل في هذا العمل مباشرة ما جاء أي فاصل يعني بسرعة راح وذبحه وقطعه وطبخه فجاء بعجل سمين حين قلت الفائت في هذا التعجب يعني ما بشي ثراغي ما بها أي فاصل فجاء بعجل سمين فقربه إليهم أجل يعني أي شيء تبع صغير ما هو قالوا سمين خلقه فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قدمه إليهم ما دروا له بقدمهم قال قال ألا تأكلون وقفوا ما أكلوا الملائكه طبعا ما تأكلوا وقربهم ومبلغهم ما في صورة بشر قرب العجل لهما وقضوا قال أيها حن ذاه داق لهم قال ألا تأكلون ما ما أكلوا ما أردوا ياكلوا فقال ألا تأكلون يعني ليش ما يأكلوا فأوجث منهم خيفا رجع حين ما أردوا ياكلوا خاف كان خاف يعني عرف ان ما انهم إن ايش ان الملائكه قال امام الهاشمي عرف قال امام الهاشمي عرف حين ما اكلوا انهم ملائكه وخاف لانه يعني اذا ملائكه يعني بايجوا عقوبة على على غومه اه على غومه ما انتي يعني حين راح قال يعني حين بايجوا بعقوبه والله فايش فاوجه منهم خيفة قالوا انا تخاف قالوا له خفنا وبشره بغلام عليم قالوا ها ومبشرات انك باجي لك غلام بايتعلم وبايرزقك الله يرزقك الله العلم يعني انه بايحا وباجي له علم من عند الله إيه يعني يعني طمنوه يقولوا حبيب يعني كان في علم زياده يعني قدو معروف من الان قبل يجي يعني ان الله قد اخبر بهذا الامر يعني مباي كل الشان اه قال غلام اولا قال غلام يعني قال يعني ذكر كان قال احكي أبي درج لك يعني برجع لك ولد والولد ذكر ما هو انذا يعني وايضا برجع ايه باجه يعني عالم كبير غلام علم ما يشتي عالم عالم يشن غلام لا لا لا ما يشتي عادة في شنو غلام ما بلاش كنا با يصبح عليه يعني انك عد فيها يدري انه باقي لما علم كبير ويجي له شأن قال ما لا يقول صالح يعني صالح الصلاح عند حين يكبر واحد وذا ما يجي عاد الففل ما يبشر لا أشتيق يعني يكبر كذا. سهل بيروحون الأماة. قالوا بشروا بغلام عالم قال الإمام هذه إن هذا الغلام. وجدو كان إبراهيم قدو كبير في السن قد قال وصل إلى 120 وعشرين سنة. وزوجته في 98 سنة. كان في 98 سنة. ورجع يبشروا بهم بالغلام. قال فق قال وبشروا بغلام عالم فأقبلت إمرأتهه في سرة. قال لحن قالت. امرأتهم ما أقبلت إلها قالوا إلى أهلها ولا بدأت قالت يعني نقول أقبلت يعني أن المفروض أنها كان بتسمعهم ورجع استغربت ورجع أقبلت يعني ذهبت إلى أهلها قال فأقبلت إلى أهلها مثلا جاءت من في مكان ثاني ولا وهي بتلطم يعني في, في, في صره في صيحه وهي بالصيح يعني تحجب مثل النساء كما جاء أمر غريب يعني صيحوا لا فطروا أصوات ولما توجه قال لي فأقبلت مرأته في صرة فسكت وجهها صرة صياح يعني صياح يقول نح يقوله ولا يعني حاجة لا مثلا تعجب يعني حاجة فيها تعجب إيه فأقبلت مرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني أنا عجوز وأنا عقيم يعني من البداية مستر يعني ما جالي أولاد وأنا في الشباب وده الحين كذا كذا أجود ورجع قبائل الأولاد يعني أمر غريب مائم. قالوا إيه مائم. قالوا كذلك قال ربك قالوا ها ها قال ملاك هالرجع قالوا نعم والله نمسك بهذا أيكاد مالك صح الظاهر مالك ما قوات الله ما بلان والله جي كان كان بسمع في مكان يعني في مكان يعني بعيد منهم كذا ما هي ايش دخلت خلاص صالح اه يمكن <تصفيق> في مكان <تصفيق> لا, ف... لا لا لا كان في مكان قريب ما هي ما هي ايش ما المقصود بهذا يعني ما هي عندهم في نفس المجلس يعني هي دي من كذا بالثما لما سمعت ورجعت دخلت بتعجب فاقبلت امراته في صرته فسكت وجهها وقالت ايوه يا عقيم قلنا اه أقذن أجوز وأعجيم أصله، ولا بتقوله، كلمت في عند هذا الكلام. هنا كده قالت ما عرف فيها كلام، قالت أجوز يعني صاحت صاح يعني كأن المفايا على سات تدخل عليه. قال أجوز وعجيم يعني كيف ذا الخبر قالوا أتعجبينا من أمر الله؟ قالوا كذلك، قال ربك يعني مثل هذا مثل, مثل ذلك مثل هذا الكلام يعني قال الله انا يعني يعني الله بيفعل مثل هذا كذلك يعني مثل ذلك قال ربك يعني مثل ذلك يفعل الله الله ما عليه شيء صعب بيفعل الله مستحيله الله قد قال ها صح قالوا قالوا كذلك قال الله كذاب يقولون كذاب. لا كذاب يعني, يعني ما بناء مثل مثل قول النالتي. إن رأك يعني يقول ما على قالوا كذلك قال ربك يا من ذل ما قالوا قالوا ها الله قال من ذل المجبور مثل هذا الكلام الذي يقول ناله. يعني إن إيش إن باي إن باي له ولد إن إن باي يرزق إبراهيم ولد من هذه العجوز العادم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو, هو الحكيم العليم. لقد ظاهر أن أجد فهمت وقد درس فلذا قال هو قال في بغل الدين قال بأجي ويسبر حين قالوا كذا وفي صيحات ما قدرت درس هو منها ولا من واحدة ثانية فقد ما قلت له قال كذا ما مقارس عجوز عقيم ما من الصيحة قل منين لو جكت بأجي من واحدة ثانية ما من صيحة وقالت قلنا عجوز عقيم انت منين <مم>. الظاهر أنها قد درس شيء تدري نحيء منها لا لا هذي جالت له اما جاء لها اولاد جالتها يعني اخذ اما وهي هاجر وام جاءت لها اسماعيل قال نعم قال قالوا كذلك قال ربك انه هو العليم الحكيم الله حكي الحكيم العليم حكيم يعني افعاله كلها حكمه وما يفعل الله ما فيه مطرعه وعليم بكل شيء وقادر يعني إذا حكي علم با يستطيع يعني هو داري إنا عارف كل الأشياء ومع ذلك هو عارف والعارف يعني بسباب كيف بيسوي كذا يعني باي هو وباي فعل هذا الأمر ما هو صعب عليه إلى هنا. صورة الداريات صفحة 522 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسوّمة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَاهُونَ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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم ما قال الله تعالى فما خطبكم بكم ايها المرسلون في الايه السابقه قلنا اتى الملائكه الى ابراهيم على صوره بشر فخاف عندما اج يعني في اول ما وصلوا اليه اكرمهم اكرام كبير و اخذ له ماشي عجل سمين وعندما قدمه إليهم يعني أبوا أو لم يأكلوا منه فخاف وعرف أنهم ليسوا من البشر كما قال إمام الهادي أدرك أنهم ملائكة فقالوا لا تخفوا بشروا بغلام عليم بعدها قال فما خطبكم أيها المرسلون إذن, إذن يعني الملائكه ما خطبكم الخط هو الأمر, الأمر الهام شأن الهام يعني ها هف... يعني اذا وش ما هو يعني مثلاً مبلغيته تبشرون بهنا أن قميتهم الغرب فما خطبهم أمر هام قال الخط يطلق على الأمر الهام قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا أرسلنا يعني قد أرسلنا الله أرسلنا الله وأكدوا هذا الكلام إلى قوم مجرمين. هذولا قالوا قوم قوم لوث لنرسل عليهم حجارة من طين. قالوا يعني بين الرسالة. لماذا أرسلوا إلى قوم مجرمين؟ قال لنرسل عليهم حجارة من طين. حجارة من طين يعني الطين قال إذا إذا حمي يعني يخلط بالماء وبعدها يحمى ويصبح يعني صلب مثل الحجارة البعض الاجر, الآجر. بل يشد يعني يصبح يعني صلب كالحجارة هذا الآجب يعني ذي قالوا انهم باير بها على ايه يرموها بها على قنف اللوت لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين في العلاقة قالوا مسومة يعني معلم معلمة من عند يعني من عند من عند الله مسومة عند ربك للمسرفين يعني قدي معلمة للإيه للمسرفين يعني للإيه للعصاه الأذي المسرف ذي الزاد عسرف عسرف في العصيان زاد في الأس يعني. من الوسم الوسم فهنا قال مسوامه من يعني ايه مسوومه عند ربك يعني ربي قد سوى جعل فيها علامات الهم عبله ياخذها ويرمي بها على ايش على جملك سوى ما للمسرفين قالوا ها هنا في التراب يعني بعده ارام منها إنها قد معلمة كل كل واحد مكتوب في اسمه اسمه قائم عند ربك اي والله قابل مسوامه عند ربك يعني معلمة عنده يعني هو ذي علمها إلا كانها يعني الله هذا علم، علمها جعل فيها علامات لا يعني ما مسألة مصدرها لذلك، مسومها عند ربك يعني التذويق عنده يعني علمها، علمت عند ربك يعني الله هذا جعلها كأنه جعل فيها هذه العلامات اذا قلنا مسومة للمسلمين يعني بعضهم قالوا يعني كتب في كل حجر اسم الأيش العاصي الذي أذي أذي فاسكت عليه مسومة عند ربك المسلمين وبعضهم قال مسوهم يعني معلومه معلومة معلومة نهر المجرمين يعني يعني إيش كأنها حجارة معينة كذي معلومة نهر المجرمين فيها علم نهر المجرمين ما يعني ما هو بضرورة كل واحد حجر ايش خاص به نعم يعني حجاره خاصة نعم وقلنا المسرفين يعني كأنهم لأنهم قد, إيش قد تجاوزوا في في في المعاصي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني في فاخرجوا يعني, في يعني قبل الايش ينزلوا بالعذاب قال اخرجنا فيها من, من كان فيها من المؤمن أخرج الصالحين هو لوط واسرته اخرج الذي كان في هذه القريه من كان فيها قال فيها يعني في القريه الا أخرجنا, اخرجنا من كان فيها اخرجنا الذين كانوا فيها الذين كانوا فيها من المؤمنين يعني مؤمنين كانوا فيها من المؤمنين بيان من إذن المؤمنين الذين كانوا فيها وقالوا ما كانوا إلا قوم يعني لوط وعائلته وبعض بيقول حوالي 13 نفر من كان فيها من المؤمنين في فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ما كان فيها مؤمنين لا بيت واحد كلهم يعني ما بيت واحد كان بيت لوط هنا قالوا يعني المسلمين أراد به المعنى الثاني الذي قلنا لهم وهو الإيمان لأن الإسلام أحياناً يأتي بمعنى النطق بالشهادتين الاستسلام يعني وهم النطق بالشهادتين حتى الإسلام من يعني ينطق بهما حتى يسلم من ايش يعني حتى لا يكون معدود في أشياء دال الإسلام يعني حتى يحزن دمه واحيانا يكون الإسلام بمعنى من لله في كل شيء ولن وهذا المعنى الظاهر أنه المقصود هنا فجعل قال المؤمنين فما قلنا فيها غير بيت من المسلمين يعني من المؤمنين. طيب الإيمان, الإيمان هنا معنى الإسلام هنا معنى الإيمان والإيمان هو الإيه التصديق بالله مع الإنتصار لكل ما أمر. معنى القوية معناته لا الإيمان لا لا إيمان يعني تصديق وعمل هذا المؤمن ما الشرعي طبعًا يعني في ما قلنا فيها غير بيت يعني غير أهل بيت، يعني أسرة. ما المقصود الدار نفسها؟ يبقى إن البيت كله ما هم ما كله لأن في ناس ما ما, ما, ما بيت مسلمين. قلت يوم مسلمين من أسباب كلهم لكن في الناس و... قال إن من كان في يعني مسلمين. اللي مومنين المؤمنين المؤمنين الجيات وكان بيت مسلمين. بعضهم أذروا معه هي هيها مثل م... ما هم أم لا ما هي مثل ما لا ما هي مثل ما هي كافرها وخلها ها لا كان لن... ال... ونف... لا قال خالة تعرف قالوا كانت كافرة فإذا بتد أجيب أخبارهم لا لا هي كانت كافرها وخلاها الله فحرقنا من كان في القرية القرية القرية نعم القرية يعني كان بعلاقة هالإبراهيم يعني هو قريب من لوط وكان بيجي بيهم علاقه لوط هو عام اللي بعده. إذا بيقولون خاله أو مدري شو. الظاهر بينهم إنهم متكاربين. نعم. قال فأخرين من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني ما جابها بيت مؤمنين إلا إج إلا بيت واحد يعني ما كان فيها أحد ما بالله خرجنا بيت يعني أسرة أهل لوط. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الألم يعني كأن عذبناهم عذاب وخلينا فيه بعض الآثار بعض الآثار ندري موشيه هذه خلاها قالوا بعضهم أنه كان فيها ماء أسود وبعضهم يقولوا حجارهم يعني, يعني شكلها خاص يعني, يعني ظاهرة حين قالنا آية تركنا فيها في هذه القرية تركنا فيها آية للذين يخافون يعني تركنا فيها آية علامه. يعني الذي فيه ايش يتذكر ويخاب الله الذي ينفع فيه يعني له ما بلا الظاهر أو يسمع يعني له قال يعني لا الأرض. لا أوه. ما أرخص ما لا هنا يه قال وتركنا فيها آية يعني بعد بعد ما إيش بعد ما يعني أنزل الله الأقوال من بقيت فيها آية هذه الآية بيستفيد منها من كان يخاف الله يعني هذه بي إيش بيشق العقل يعني بيستعمل عقله وتركنا فيها آية للذين أخافون العذاب الآليم يعني في الواقع حد مذ بيستفيد منها مذ ما بيستفيدوا فكان مثل الح يعني سألنا ما هي آية لم استفادوا منها ولا كان يعني ما نفعتن وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين قال هذا بايس برغي معطف على الكلام السابق يعني وفي الارض ايات للمؤمنين ما هو قال في, في الارض ايات للمؤمنين وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون وفي في ايه وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولىه بيركن فتولى بركنه قال ارسلنا موسى الى فرعون بسلطان يعني حجه حجه قويه حينما المبين يعني ظاهرة واضحة بدليل واضح ما عاد ايه يعني مقنع فايش فتولى وفي موسى اذا ارسلناه الى في بسلطان مبين المبين فتولى بسرعة ماري عدل فاعظا في فيذن اسرع بالله بالرد ما حتى ايه تأمل فتولى بركنه يعني اعرض عن ايه موسى وتكبر بيقول الركن هنا قالوا أصل الركن هو الذي يعتمد عليه وربما هنا بركنه يعني مثل مثل ايش نائب جنبه يعني ايش قال كذا اعرض معد يعني يعني ذي بيقولوا هنا يعني ما عبره واعرض عنه لو بس برجوا لفظي لأن هذه من الأفعال اللي بيسواها اوه سهل انا مهم نتكبر بركنه يعني تولى يعني اعرض يقول اعرض هنا ابي جانب قال كذا في بعضهم يفسرها تفسير آخر من بركنه يعني بقوته لكن جامعناها بسبب قوته فما الظاهر منها يعني ما هي سببها ما هي أفلها سببها تولى به يعني جوال إيه يعني إما يعني أعرضها بإما يعني للفاق معنى الأفلي ولا للتعديل هو تفسر الهذي فسره اللي تولى بركنه يعني بجانبه مثل الحين يقول إيه بجانبه فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون وقال لا ايه لا إنه جانبه بالجنب الحين يقول كذا يعرضوا عن واحد كذا يعني ما ما يعبره كما كلامت واحد وقال كذا هذا مستكبر إشترى نفسه استكبر وما رضي يسمع له نهائيًا. وتولّى بروكنيه وقال ساحر أو مجنون قال وقال له يعني وقال موسى يعني أو قال فيه موسى نساحر أو مجنون واحدة من إذا ما ساحر يجي يعمي على الناس ولا مجنون يعني باعتبار إيه مجنون باعتبار الكلام ذي يجي بحيث يقول إيهم إلى عبادة الله وترك عبادتهم يعني قال بيخشّرف يا بكلام ما هو هاي ما هو يعني منطقي ما هو معقول. هذا يعني الأشياء التي يدعهم إليهم مثل عبادة الله وترقي عبادة غير الله. بس برجي أو يعني ما ما كذا جزء تخير. إيه يقول ما ساحر ولا مجنون. وبعضهم بعض الناس يقولون بيقولون هم معنا الواف لأنه كان يقولون إنه ساحر لأنه بيسبر كذا ومجنون بيخش يقول بيقول باشياء الناس إلى عبادات إلى أشياء ما هي أيه يعني ما إلا هذا يعني. قال فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مرين فالعاقبة ان ايش ان الله اخذه اخذ فرعون وجنوده اخذهم يعني كان اخرجهم هي امر خروجهم الى عند البحر ورجع ايش فنبذناه وجعرميناه في البحر يعني القيناه في البحر حين فاخذناه وجنوده فنبذناهم يعني كأنه هيا أنا أمره يعني الأمر بأن يخرج إلى عند الايش إلى عند النهر ورجع بعدها أو في النهر يعني جعلناه ينزل في النهر وهي هالجلد تعجب يعني بعد ذلك. بتفيد مدري هذا بتفيد ما هو طويل فأخذناه هو. إيه بتفيد إنه يعني إن إن الله سرعة بيقولوا بعض من اللي جلس. بعض المعظم يقولون يتقلون أن العقاب تأخر وأنه جلس باجه ثمانين سنة لكن هذه بتفيد أنها أسرع ما بها تراحية من حين موسى تمام حلال جهودية حلال لما لما إلا ما بلا بتفيد السببية معها قال فأخذناه وجنوده في ال اليم... لا ونبذناهم او فنبذناهم نبذناهم يعني رميناهم النبذ والرمي يقولون نبذ بالحجر ولا رمى بها. فنبذنا قالوا النبي بثمان نبذ حين بتخليه قالوا كانك رميته انت ما عم تقربه ما قلناك بترجم فيه فيه هذا النبي كما صبروا عفير اشتهى ييه خمر في في مكان يعني يحطوه ويخلوا ما يقربوا قالوا نجي ونرميه ما عاد يقربوا سمه نبيل نعم قال ثنا وجنوده فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم مليم يعني بيقولوا ايه فاعل يعني اسم فاعل مليم اسم فاعل من عند قال والفعل حقه الم لا اسم فاعل مليم هو اسم فاعل والفعل حقه الام يعني الام فرعون يعني فعل ما يستحقه على هله معنى ألم ألم فلان يعني فعل فعل يستحق عليه هلم هذا معنى ألم وليم يعني فعل ما يعني فاعل لما يستحق عليه هلم هو اسم فاعل من ألم إذن فنبذناه في الإيش يعني فنبذناه يعني وجنوده في اليم رميناهم في اليم أو اهلكناهم في البحر أو في النهر وهو قد, ايش وهو, يعني وهو قد ارتكب ذنبا يستحق يعني يلام عليه يعني هو يستحق ذلك قال <سؤال> لا لا استيف بالنسبه له هو هو الاخر هو السبب في الاواجع هو السبب وجنودهم هم اتبع له هو السبب <سؤال> <سؤال> الاخر فنبذناهم في الهم وهو مليم وفي عاد اذ ارسلنا كما زين قصة ايش موسى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم كذلك وفيها آيات وفيها درس وهي وفيه. وفي عاد أهل إنها قال وفي الأرض آيات للموquine والرجال قال وفي موسى وفي آية وفي إيش وفي عاد وفي آية وفي آ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم كذلك حين أرسلنا عليهم إيش الريح الريح يعني الهواء الأيش المتحرك إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم العقيم يعني هذه ما منها فائدة. يعني الأيش كما مراه ما بتفراد وراه يقولوا يعني كانها كان ريح الأفرا يعني الناس لما من الريح السوق السحاب وتجيب لهم مثلاً مثلا الرياح, بتجيب الرياح بتجيب بتجيب الأمطار هذا ورياح تلقح على هذا ريح لا في لا بالسوق مطر ولا بتلجح شجر ما بالله فيها ايش؟ ما فيها أي ايش أي أي خير ما فيها أي شيء إيه وبعضهم تفسير وفي الامام الهادي تفسير غير هذا التفسير وهو في المعنى في معنى الإيمان قال عقيم يعني مستمرة ما فيها فتح يعني ما كان ما فيها فتحة أصل أصل كلمة عقيم يعني بيقولوها في اللغة أصلها ليابس هذيك ثلب يا بس قد صلب يعني ما عف يعني ما عف منافس بيقول الجسم يا الجسم بقدوا عجيم يعني ما عف بس بليت عطر فما قد صلب الجسم بيقولوا عقيم فكان الهادي إنه عجيم هنا معنا إنه مع فيه ما عف أي فسحة ما في أي فسحة على لهم الهم استمرت على ماذا الريح ما يعني ما بشي وقت يرتاحوا فيه ولا يفتنوا استمرار وإيش يعني يعني بإيش بشدة كبيرة ولا ولا يعني ما فيها اي ثرائي ولا اي يعني راح راحة لهم فالثراء ما عمله هذا العجيم قال وارسلنا عليهم ناشي. وفي عاد عليهم الريح العجيم ما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كرميم يعني ادوانهم أدوانهم قال بتي عليها وجعلته كرميم قال تقولنا كذي ايش اصبح مثل الطحين قدوا هاي يعني بيقول الرميم كأن الشيء إذا قد رم وقد انتهى وقد أيش مثل شجرة قد انتهت ما بالشيء كذي ما عاد بالشيء تماسك بينها كذي هذا يسمى رميم بيقول العظام وهي رميم كأن العظم قد... قد, ايش. قد انتهى حتى أصبح ايش بي... يعني بيتناثر بيتناثر ما عاد بالشيء تماسك بينها في العمل قال حتى يعني ان كبير فيهم وقال ما تدرو من شيء إن اتت عليه الا جعلته كرميم هذا يعني هذا عبر عبر لهؤلاء اذا اذا بدهم أنهم يرجعوا الى الله قبل يجي لهم ايش عقوبه من الله وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين كذلك وفي ثمود وفي ايه يعني يعني دليل لهم ومنبه لهم ثمود لمقام صارح ولا آيات، وفي ثمود إذ قيل لهم إيش تمتعوا حتى حين وفي ثمد كذالك ثمد قلنا قوم صالح، لما إيش عتوا وخالفوا أمر الله وتحدوا أمر الله وقتلوا الناقة، قال إيش؟ قال ما قال يعني قال تمتعوا في دياركم أو دياركم ثلاثة أيام، قال تمتعوا قال ما عن ثلاثة أيام ورجع عجل الله لهم. ورجع عجل معجوب. فلإذا قاله قال قال قاله وفي ثمود إذا تمتعوا حتى حين قال ياهم سبروه ما بدكم وما عليكم شيء إلا... حين يعني إلى وقت قريب إلى وقت قريب هذا يفهم من, من آيات أخرى حين قال إيش ثلاثة أيام قال يجلسوا لأنه قال في الرو... في ذيك الرواية أنها قال تهددهم إنه إيش يعني قال نعم ثلاثة أيام بعدها بأهلكوا حتى وجلم علامات في ال... في بعض في ريهم بقالوا بعضهم لكن ما هو منشي عقب هلأ بعد ما سئش تنت تكمل ثلاثة أيام أمده. نعم فقال قيل لهم تم حتى الحين فعاتوا عن أمر ربهم رفضوا واستكبروا الع يعني عدم القبول بسبب التكبر عتى يعني رفضا أي تكبرا يقول رفض القبول تكبرا ويش يعني يعني ايش يعني من باب التكبر ما هو ايش انه مجتمع تهذي عتوب هو يعني ما هو, هو حصل من هم هم مهلة. لهم حتى حين لا وباجو قالوا حتى انا باسبر جمعتهم ما بالوا انتظار تمام ليش بعد, مثلي بعد من بعد العتوب <تصفيق> هم قد ما رضوا يؤمنوا بها أصلاً، وقد كثر الناقة، وربما ما جهنا دعاهم، ورجع ما رضوا بعدها وهددهم وما رفوا. وما ينفع بهم، وما نفع بهم لكن الشيء اللي بالنسبة للآية سأله بلشتي بالنسبة للثلاث الآيات هنا قال, <مع <فتعمل مه JK> <سهل> الصعجة قال الصعجة يعني بعد ما قسمت توه حتى الحين ما نفع فين فعلته قاله فعلته فعلناه فعلناه فعلناه فعلناه فعلناه يعني الكهرباء هذه بيجي من البرق هذا صاعقة هذه بيقولون وأحياناً تستخدم الصاعقة بمعنى العذاب هذه، فهنا ماء المراد فأخذتهم الصاعقة يعني العذاب لأن ما الروايح ما يعني ر... ر... عذيبوا بايش. يعني عذبوا بايش يعني يعني ما قال إنما ما جاءهم برقة بيقولون صيحة جاء في جاءهم صيحة خذتهم ويعني وقتلتهم ومن في بيوتهم تخبين لا زا بيسبر به الرؤية كاد رجفة لكن الصيحة بتسبب رجفة الصوت الصوت القوي الصوت الهائل بيسبب يعني اهتزاز إيوة زال هذا يعني كأن الصاح جبريل صيحة يعني اهتزت بما اهتزت الأرض منها واهتزت يعني أماكنهم الم منها قتلتهم فأنا أراد بالصاعقة اشا قلنا بسائق اعراض بسائق هالعذاب انك تستعمل احيانا السائقه بمعنى العذاب واحيانا تستعمل السائقه يعني بمعنى الموت يقولوا سائق من في السماوات او صعيده يعني ماذا؟ ما هو دائما سائق بمعنى انه جاء فيه برقه شهر <تصفيق> قلنا نفس الكلام هذا ما مانع به حين به ايه تقول بالصيحه وايه تقول بهرجفه ما بمعنى. لأن الصيحة بتسبب ريفة. المهم هنا قال إيه قال فأخذتهم السائقة يعني أخذهم العذاب وهم ينظرون وهم ينظرون إما يجيهم قال يعني هم بيتحذروا وكثر كارثه في عيونهم وأقرب وبايمكن معنى آخر وهم ينظرون يعني ينتظرون وهم ريعين على حسب الروايات إنه قال أول مرة جاي مرة صفرت وجيههم في أول يوم ثاني يوم سودت وجيههم قالوا نبيها علامات يعني كيف الروايات يعني علامات ابن حين جاء العذاب قال أول أول يوم بس صفر وجيهم ثاني يوم بس تود وجيهم أو حول هذا المعنى ويعني ورجع دم ريان حتى قالوا جا دخلوا في البيوت وتغلقوا وعم بيوت مختمة عندهم ما عاد يجي عليهم ورجع جاءت الصيحة يعني قتلتهم حتى وان في بيته لأنها كانت قوية جدا قال الله تعالى فما استطاعوا من قيامه يعني أ فما استطاعوا من قيام خلاص ما لانهم اصبحوا جثث فما استطاعوا من جيام وما كانوا منتصرين وما حداهم يعني منتثرين احد ولاهم منتثرين يعني يعني منتصرين ما معناه ما حد حاملهم ولا ما حد ما كان حد بايح ما حد يعني مثل هذه غير الله ما عنا نفعها ولا يعني ما كانوا منتصرين. وبعضهم يقول منتصرين يعني ذي بنفسه محنا يعني ما وما جاء وما انتصروا إيه ما انتصروا يعني ما كان الغلب بهم يعني كان في حتى من ال يعني من الاستهزاء بهم انتهى ولا عد ولا عد وما ما انتصروا يعني ما استروا يسبروه شيء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين ربما يذكر قوم نوح من قبلهم قبل ذورا كلهم، إن النوح من النوح يعني من ال يعني من من, من أول الرسل. نوح من قبل يعني من قبلهم، إنهم كانوا قوما فاسقين، وهم ما جون بتقدير أذكر وأذكر قوم ولا نوح من قبل كانوا فاسقين، قوم كل الآيات بتفيد ال والسماء قوم فاسقين يعني خارجين عن الحق ما إيش يعني لم يرضوا بأن يعني إيش يعني يعني, يعني, يعني أبا وأن يدخلوا في طاعة الله والسماء أبنيناها بأيدي وإننا لموسعون هذا أيضا من الأدلة لهم إن إحنا قال بنينا السماء السماء بيقول مفعول الفعل محدود دل عليه بنيناها الذي بيقوله اشتغال يعني وبنينا السماء ما بل إحنا اشتغل بالضمير ما عند السابق يعمل في السابق بيقدروا الفعل يعني وبنينا السماء بايد يقولوا والسماء بنيناها بايد فكلمه ايد هي في اللغه ايد ايدي ايد يعني ايد ما ما بشياء ما اثرا ايدي هي ايد والايد والايد هو الاش والقوه الايد في في اللغه العرب هو القوه يعني بنيناها بقوه كلمه ايد ما هيك مجاز انها بايدي ورجع هي مجاز عن القوه لا كلمه ايد هي ايد هي ايد أي ولا ايد ولا ايد ما هي. لا ما لا هي ما هلا ما هذا عند العرب يعني كلمة الأيد. ما بشيء ما بلا كلمة هي ما العرب لفظ يعني يعني به يعني به بقوة قال أيد يعني معناها القوة. محلوية لا محلوية لا, لا, ما معنا معناها لا ما فيها معنى يعني إنه يعني إنه بعض الناس معناها بأيدي. لا ما هي من ذا الباب؟ مش يعني أيد. يقول يدي يعني القوة. يقول يد هنا يشيننا في اللغة، في اللغة يشين. أنت بترى عند أي واحد الناس بيفسرها بأيدن يعني بقوة، والأيدو قال والأيدو هو القوة. لا ما هي ميات؟ هذا ذي نشتين قلناه. قال والسماء بنيناها بأيدن وإننا لا هنا بيقول يعني بيفسرها بعض أين مثلنا وإننا لا يعني إحنا وإحنا مرتاحين، يعني مش يعني مرتاحين يعني ما ما إحنا مسايدين. ما بيقولوا على الموسى قدره، يعني هذا ال هو معمال، يعني هذا هو غني، قالها خلقنا السماء، بيقولوا هو ولا إحنا في حاجة لها، وإنها يعني ونحن يعني ولسنا في ونحن في غنى عنها، يعني ما خرجناها لأجل حاجة لنا، هذاك الذي ذا تفسير، وإنها لموسى عند، إلا ذحينها الآن على عجيب، نبه، نبي يقولوا اكتشفوا الآن. انعد به نجوم بس بت... ايش بتظهر وكواكب بتتخلد يعني من السماء بتتوسع من السماء بتتوسع آه. يعني هذا بيزيد ايه بتتسع وت... وت... وت... وتظهر إيش؟ كواكب جديده وإنهم ظهروا يعني كان قبل ما يمشي هذا الكواكب ورجع عرفوها الان وما بلا عرفها بتاثيرها على الكواكب دي هذه حولها ففريدا قال واننا موسع فشروها في يعني في العلم الحديث يعني بعض العلماء المسلمين يعني موسع يعني واننا بنوسعها والسماء بنيناها واننا موسع مستمر إن الحديث ان العالم في التساع في التساع في التساع في التساع وهذا إرجع يتراجع، وكما تراجع برجع يجي اضطراب فرقون. بعضهم يعني يفسرها يعني إن الاتساع مستمر في خلق السماء إلى با يمكن يأتي يوم القيامة. فلذا قال خلقناها بقوة، ونح وننا لهوسين، ونبا يعني وبنوسع، كأنه قال. ونحنا نوسع، لكن ما تخيلوا ذاك المعنى. هذا المعنى لجل يعني نتيجة قصورهم وعدم معرفتهم بهذا يعني يعني, يعني بمفصل إلى العلم الحديث. فسروها بموسوعة يعني, يعني إيش إحنا غنيين عن هذا؟ والسماء بنيناها بيد وانا لموسوع والأرض فرشناها يعني وفرشنا الأرضة والذم فعل محوظ لا ما هو معنى لا فرشناها يعني جعلناها يعني صار للبشر البشر اسمع يعني البشر الحياة مثل حين جي فرش لك واحد جي لك مكان مكان جيد له ما هو بيسبر مكان جيد فرش لك. فرشناها يعني جعلناها الناس مهيئة الناس هذا معنى الفرش لا اشتينا لا خلقها ورجع سبرها كده. إيه سهل. والله خلقها وفرشها يعني جعلها صالحة لحياة الناس. فلذا قال فنعمل ماهد. ال ال الماهد أذى بيسبره الماهد. الماهد أذى أذى بيسبره الماهد, الماهد دي يعني بيحذق الفرش. أذى بيسبره الفرش. الفرش, الفرش, الفرش الماهد والفرش. وذى بيسبره وطلع ماهد يعني فنعمل ماهد لأن إحنا أتقننا هذا الأمر وأحسننا يعني في في عمله. وجدنا عمله دائما خلقناها خير مهيئه ثم هي ما يمكن ما بلا شيء لا يقول يعني ما ادري قال فركناها يعني جعلناها ايش جعلنا الأرض مكان صالح لحياتكم كأنه قال كذا حياتكم تعيشوا فيها وتستقروا وترتاحوا فيها وتتنعموا فيها ومن كل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قالوا خلقنا من كل شيء زوجين هذا أيضاً يعني قال الإمام الهادي من كل شيء خلقنا زوجين يعني ذكر وإنسى وبعضهم يتأولها زوجين يعني شيء وشيء إما ضد له ولا شيء معاه يقرن به ولا يذكر معه قال الإمام الهادي لا ذكر وإنسى قال العجيب أنه ذلحينا في العلم الحديث بيقولوا في أشياء كثيرة حتى ما هي يعيش ما يمنى الحيوانات يعني حتى ذلحينا يقول به بي ذكر فالنبات بيقولوا بزوجين زوجان بذكر وإنسى فالنبات فلذا التلقيح من الذكر الى الانثى وفي اشياء وجدوا فيها ايش يعني انبه الذكر وانثى اشياء كثيرة غير ايش غير الحيوانات هذة <تصفيق> لا هي ازواج هنا عندك تستعمل ازواج مع ناظ اطراف لكن هنا من كل هي زوجان يعني اثنين بيهم مع بعض والشمل اثنين يعني ذكر وانثى هنا اذا على هذا التفسير بانها يعني كل من كل شيء خلق الله ذكر وانثى حتى يتم التكاثر وايضا فيه يعني في فائده يعني أنت وانت بوحين نسوي كذا بيحصل من الذكر والأنثى بيخلق الله خلق جديد فهذا بيدل على القدرة يعني ذلحين يعني تأملوا الآن حين يخلق الله شيء احنا جالسين مثلا في الجامعة وخلق الله لنا ادمي كذا بدو كبير إحنا بعراها حاجه عجيبة يعني يعني نصاب بالذهول أو لا هذا يعني دليل على قدرة الله حين يجد الخذية ولا بشيء هكذا في الواقع كل الأشياء هذه تحصل الأولاد عندما يأتون هو المفروض أنه دليل يعني ما كان فيها أولاد ورجع وجد الأولاد كان الصغير ورجع أصباح كبير كل هذه في الواقع أدلة في الواقع هي أدلة كبيرة ما بلحنا حين تعودنا عليها ما عدل ذكر نحن نجد أن تبعي نحن نقول الزوجين إذن الزوجين يجي منهم مخلوقات إذن دليل لكم على قدرة الله قدرة مسجدة واصل تروا أشياء تحدث وت... مثل ما قلنا لكم في الليل والنار في بآيات يعني في الواقع حاجة حقيبة حين تحصل إيه وكان في نار ورجع إيه لها آيه حقيبة مدهشة ما بلحناها في الواقع حين كتعوذنا عليها ولا قلوا بشروا كما جاء في منطقه كسوف كل الى الشمس يعني جاء وقت الظهر وجاء ظلام ها جاء ماذا؟ يعني غريبه بيندهش الناس لها ويتاثروا بها ايه هي مساله قدره الله مبلغ يعني مبلغ بلا مساله ان الانسان على شيء ما عبي ذكر بس والله الليل والنهار ما ايات خلقكم ايات ها اشاد هنا الحين قالك ومن كل زوجين ايش ومن كل شيء خلقنا زوجين مثان لعلكم تتذكرون يعني تتذكروا حين يوفى زوجان ويخرج منهم ايش يوجد اشياء كثيرة يعني فينا توجد تذكروا ودرو ان الله قادر على ايجاد الاشياء وقادر ايضا على اذاه وقادر على, على ايجاد الاشياء فهو قادر على اعادتكم على ايش بعثكم من جديد لان اكثر ما كان بينكروا البعث قال ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين اذا قال توبوا يعني بيقول هذا الحين انت قال هذا الكلام الاول كله بيذكر اشياء عن الماضي فقال الله كان الله قال امر النبي بان يقول لهم فروا يعني فقل لهم فروا اه لان الله بخاطب النبي بهذا الاشياء ترجع له اتاك حديث الضيف ابراهيم ورجع الى اخر الايات ورجع قال هنا ففروا يعني فقالوا فقل لهم فروا يعني بخاطب النبي فقل لهم فروا الى الله فروا يعني سارعوا إلى إيش؟ أرجعوا إلى الله. الفرار يعني في يعني في مصارعة. ما قال فاسلموا ها؟ يعني هربوا من عذاب الله يعني كأنه بيقول استدركوا الوقت يعني أسرعوا بقدر ما تستطيعوا ورجعوا إيش إلى الله فإنكم على خطر. ففروا إلى الله يعني فروا من من عقابه مثل ما لا يحصل لكم مثل ما حصل ليش؟ لا أولئك لهم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أنا لكم محذر من عنده يحذركم بى قال باي يجي لكم عذاب إذا ما إيش رجعتوا إليه إني لكم منه نذير مبين أنكن مبين في فعل نذير يعني بنذركم إنذار واضح تهديد واضح وأقول لكم أبي لكم واللاج هو خبر إن إنني لكم منه نذير وإنني لكم مبين يعني مبين للشريعة سابر ملقيت إنه محتمل أنكم مبين في فعل النذير ولا مبين خبر إيش إن خبر ثاني ولا تجعلوا مع الله اله اخر اذا ففروا الى الله قال يعني ارجعوا الى الله واعملوا ما يرضي. هذا العمل ولا تجعلوا مع الله اله اخر وايضا ويض... وي... وي... ايش اخلصوا العباده لله ولا تجعلوا اله اخر مع الله هذا قالوا ان بايش بي... قرن العباده بالعمل يعني بال... بالعقيده او العمل بالعقيده ضروري العمل وضروري الايمان يعني ايش العقيده صحيحه التوحيد قال ولا تجعلوا مع الله اله اخر اله اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك يعني قال لا اظهر ربي انا لكم نذير مبين ولا تجعلو اله اخر لا تجعلوا مع الله إلها آخر. أنا لكم إيش نذير مبين يعني ضروري الاثنين كل واحد يعني بيجي لكم بالعذاب يعني انت أن أن يعني أن تجعلوا مع الله الشريف يعني الشريف. بس عذبوا لو بتطيعوا. لو وربي والله بتأنتو إيش؟ أنتو أوحد الله ولا اتخذتوا شريك مع الله. وأنتم وما فريتوا إليه. ما عملتو ما يرضي. ما هو نافع. إذا كل واحد سبب الحالة في إيش؟ في العذاب. إذا إذا أردت النجاح فلا بد من أن تجمع بين الأمرين. أن تعمل، أن تكون جديدة في الله فهيها، وإيه؟ وأن تعمل. ففر إلى الله إذا العمل. نعم اذا ببر الى الله اني لكم منه نذير مبين كنا هنا بالعمل ولا تجعلوا مع الله اله اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك العديده كذلك ما اتى الذين من قبل ما اتى الذين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون يعني ما نفع بهم ذلك مع كل الايش الايضاحات ومع كل الادله ومع كل المعجزات بيقولوا ايش يقولوا ساحر ويقولوا مجنون قال الله لنبيه اللي قال لها ايش يقول من هذا الامر او تسليه له قال هكذا الناس يعني كذلك الناس او كذلك الامر هكذا عاده الناس انما اذا جاء رسول يقولوا ساحر او مجنون يعني لا عاد يعني لا تحزن انه بيقولوا ساحر ولا يقولوا مجنون ولا يقولوا كذا قال الناس كذا عادته هذه قبلهم كار كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سحرنا من كل الأولين قال كذا يعني ما أنت واحدة كذا بتتهمك بالسحر ولا يتهمك بالجنون ولا يتهمك بأي أشياء ثانية هم كذا ألد بالشر كيف <تصفيق> منه؟ إيش تيجي يسلي عليه لأنه يعني لأنه لا ينزع يعني أن الرسول حين جه إيش ويحاول فيهم إني ينقذهم بكل مصطفع وهم أبلقوا ساحر كذا كذاب كذا يعني يعني يست... يعني يربوها بألفاظ يعني ايش مكروها قل مجنون مجمون فقال الله هل لا تتأثر من ذا ولا تنزعج هل من أنت أول واحد هكذا كل الرسل اللون بيقولوا ما كذا يعني انه بعض المرات يقدر واحد انه يعني يعتقد واحد انه ما بلا ما استطاع يقن بالمهمة قلنا فجل فلذا قالوا كذا ولا قال لا ما هو انت ما السبب فيك هي في عادة الناس كذا ونامت الحين يروح واحد مرشد يقولوا يدرس بلد في بلدهم عينة في قرية وراح ومستر ما رضيوا له ولا نفع فيهم ولا هين وبعضهم يتأثر ولا انه مستطاع يعني انه فشل فيه لكن الحين يقولوا له ما انت هو واحد قد راح صراحة مدرية كم كل من راح بيه ما ما بيرضى له بيهتون عليه ما عبي يحس انه مقصر هو ولا انه سبب منه فالله بيقول للنبي ثل يقول هكذا الانبياء السابقه قال ما كذلك يعني كذلك الامر بيقولوا كذا بيقولوا كذلك الامر يعني هكذا الامر يعني حين حين كذبوه قالوا ساحر وقالوا مجنون قال هكذا الامر يعني مثل مثل ما يقول هؤلاء إيه. كذلك الامر يعني هكذا الواقع هم كذا البشر هكذا يعني قال ما اتى الذين من قبلهم بين كيف كذلك الامر يعني ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر نميون اتواصوا به قال كلن بقول كذا الاولين والاخرين هم كانت تواصل به يمكن يتواصون على هذا العمر. يعني ان غريب كلهم يثبروا كذا قال اتواصوا به ام ايش اتواصوا به بل هم قاموا يعني برينك هذا الامر ما بلا يتفق قال هاي هم لا ما يتواصوا ما بالله فالسبب الجامع بينهم انهم طاغين يعني كلهم اجتمع فيهم الطغيان والخروج عن الحق هذا ليس مثلات موافقة ما هو مثلات اتفاق كذا يخوصادفة ما بالله قال اما يعني حين يجبوا كلهم يزبروا هذا التصرف نفسه يقولوا ساحر او مجنون فقال اما ان يجبوا متفقين او لماذا قال اتواصبوا يعني كأنهم اتفقوا عليه يعني كأنه امر غريب ليش كلهم يقولوا بهذا القول كان يتواصبوا لا ما تواصلوا يعني يقول ما بلاء في الواقع إن بينهم سفه مشتركة وهي الطغيان خلتهم ايش؟ يقولوا هذه الأقاويل بل هم من طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم يعني اتركهم وما عليك منهم هذا ولاذي قد أتينتم وبلغتند في دعاء في دعائهم وما رضيوا وما استفادوا وما رضي إنقاذوا تولى عنهم اتركهم فما أنت ايش بملوم ما عد عليك لهم اللام لا ما يسمّ الواحد لكن قد دين كل الحجاج وهو الدين تذي عليك وذكر ما يوم أنا غيرهم، اترك هؤلاء وذكر غيرهم هذه عدي عدي عبا يزبر فيهم، ذكر غيرهم يعني إذا به ناس قد يعني ما يأذبنهم فكان يزبرهم خلاص، أبلغ أنتم الحج وتركهم ولا عق عليك عليهم ولا تقصير، وذاك وذكر غيرهم، ذكر غيرهم هذه عدي ممكن إيش يستفيد ويرجع إلى الله. فذكر غيرهم فربما يستعذوا ائذاهم ائذاهم حقهم يؤمنوا <تصفيق> لا فذكر وذكر غيرهم يعني تول... يعني قال تول... دعيت انت ناس وحاولت فيهم وعب... يعني وبذلت كل الحجج اللي قلت ايش قلت عليهم متعرفه ملحد وما رضوا وعاندوا وعتوا يعني يقولوا تكبر قال خلاص اتركهم ودعي غيرهم بايش تستفيد انه حد يستفيد كان قال ادي, يستفيد, أدي وحكي يستفيد من ادي وحقي يستفيد فالواقع المؤمنين ما اصبر يعني خلاص رجع وذكرهم بلاش لهم من قبل اجي يقعدوا يعني تولى عنهم تولى عن السعود ولا عندك ورجع ذكر المؤمنين اصحابك ادي المؤمنين معك تذكرهم تذكر مسافر تعالوا ولا غيرهم ما يعني ما ما يعني خلاص ما عاد يذكر حد. ما بلا ربما ذي تفسير بعضهم عقل بعضهم فسرها بتفسير آخر يعني بيدر الدين قال فتولى عنهم يعني برد هاجر وهذا راحل مكة وذكر في مكان آخر يعني هو في الأش في المدينة فإن الذكراتن في المؤمنين هذه الأش الذي با يستخدم عقولهم هذا الذي بيستفيدوا يعني يعني بيقول لك ذي هو حد ذي الذي هو ذي بيحكم عقله وهذا رحم المؤمنين وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. وما خلقت ما خلقت الجن والإنس كلهم إلا ليعبدوني. تلاحظ مكسورة ليعبدون. يعني تحذف. الكلام ويعني وما خلقت الجن والإنس أ ليعبدون. يعني ما هذا الأمر. هذا الغرض من خلق الإنسان إنه يعبد الله. إنه ربما إنه جديد وربما كأنه حلقة بالتذكير يعني ينبههم ذكر وذكرهم إنما خلقهم الله لا لهذا يعني من تناسب يتناسب معه وذكر فإن الذكرى فإن الذكرى تنبع المؤمنين ومن التذكير لهم إن الإنسان ما خلق إلا لجل العبادة ما الناس بيتخذوا هذا في التذكير والوعظ وما خرجت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعاموني يعني ماشتي يرزقوني، ماشتي يبولي شيء ولا يشتي يطعموني الله يقول كذا إذن ما أريد منهم من رزق يعني ما خلقتهم ليجي ينفعوني يقولوا يرزقوني مثل- عادة أنا عادي بيوم مع عبيد أو معه ناس بي يعني بيحاول يسوي شيء يجي ينفعون أما هذا أما الله قال في خلق الناس، ما ما يشتي منهم منفعه منفعة خلقهم ليش؟ لجي هم, هم. ليعرضهم على الخير، ليعبدوا الله حتى إذا نجحوا. ولا مستفيد، ولا هو مستفيد من عبادتهم. وش باقي المفيدة إذا عبدوا؟ ما هو جاله أي فائدة؟ إذا ما بالله يعبدوه، إذا عبدوه بام نعيم يعني كبير. وإذا ففهو ما بلّا يعرضه مع على الخير بس. هذا الخلقهم الجيل يعرض مع الخير، الجيل يعبدوه. إذا خلق الله الإنسان ليعبده والجيل لا يعبده الجيل يدخله الجنة. يعني خلق الله الإنسان ليدخله الجنة. ما بلا انه كانه قال ايش تيجي يدخل الجنه وجو مكرم معزز وجو يعني حتى شيء انك سووا يعني ع يعني اكثر في النعمه فاي طلب منه هذا قال وما خرجت الجنة والانسا إلا ليعبدوني إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعون اذا ما أريد منهم من رزق ما اشتي يرزقوني من بعضهم بيرجع يقولها ما إن الإنسان ما مكلف انه ينفق على حد تمام <تصفيق> ما <هفزل> في ما <تصفيق> نعم ولا ما غرض ما ولا رجله اذا الحين الحين يقول ما بلشت بعض الناس يعني مره عليه واحد ان النفقه ما هي واجبة. قال الله ما انسان عليه إنه عبد الله بس قال الله ما اريد منهم وما أريد إيه. أيوت من ما أريد منهم ميردك وما أريد أن <تصفيق> من أريد منهم ما منهم ما عليهم قال. <تصفيق> يعني أن الله ما أراد أننا نردق أحد قال وما نطعم. ما قدي ما أريد منهم ميردك يعني ميردك لي ما أشتيء يردقوني وما ما لها علاقة الناس. يعني, يعني مثلا ينفق على زوجته ما فيها كلام. ولا على ابنائه ولا على الصغار ولا على الفقراء هذا واجب عليه يعني عليه إن يرزقهم عليه إنه ينفق عليهم ما لا هذا ما بالله في هذا لا على يعني ما ي... إن الله ما مع فائده في خلق الناس ما بالله خلقهم لجلهم ما أريد منهم من رزق يعني ما يرزقوني ولا وما أريد إيش أيطعمون يطعموني ما أشتى إلا يدخلوا الجنة كأنه قال كذا يعبد الله فإذا عبد يعني الله يعبدوني فإذا عبدوني أيضا حتى مش تعبدوني ليقلي ليقلم يدخل واضح ما بفائدة الله إذا ما أراد الله لي لي لي يدخل المعنى ما خلقت الله ليدخل الجنة قال إن الله والرزاق ذو القوة المثل حين قال ما أريد منهم الرزق وما يدخل إن الله والرزاق هذي يرزق إيه والله ويسوي كل شيء ما في حاجة أحد ذو القوة أذيه قوي ما هو في حاجة لا ما ولا حد يعني إيه المتينو. هذا الصفاء يعني الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو المتين يعني هو يعني شديد يعني, يعني القوي زياده قوي زيادة شديد القوة بيقول متين كمشي قليل زيادة في قوة فهنا المتين وصفه لله ما وصفه للقوة ما يدرب القوة المتين نقول المتينه ليش تشيل القوه المتين المتين الله يعني هو الله في الرزق. وهو ما في حاجة لأنه يعني تعمل الناس ولا تسوي الناس هو الله غني عن البشر. ما في حاجة تن. لا هو في حاجة ولا يعاونه فيها إني لاحظي عليه ولا هو قوي في عادة البشر يعني مثل الحين جوا بالشياخ وهذا أسباعه هذا إما يريعاونه في غرض معين ولا في حمايته يعني عادة الإنسان ينفع الناس والجل باينفعه له هو ينفعه له نفسه ولا يح يح يحمه فقال أنا ما أشتري لا تزقوني ولا تدعموني ولا أنا في حاجة حمايتكم إن الله هو الرزاق وذي بيروضوا كل كل المخلوقات <تصفيق> وهو ذو القوة قوي ما يحتاج لأحد لا يساعده في أي شيء <تصفيق> يعني لا يقول واهي يعني أتقدرون يعني في إن في حاجة لكم حين أقول راسعوا بدون إنكم بتساعدون ولا تعاونوني بشيء ما أنتم تبررين لي وأيضاً المتين قلنا نبلش تفهم إن المتين سفاه لله إن الله هو المتين ما هو القوة ما بيفهم المتين فريضة قال متين ما قال المتينين وأيضاً منقول متين أهلوا يكمن القوة ان الله ذو القوه وهو المتين الله هو المتين ولا إن الله ذو يعني شديد القوه زيادة, زياده يعني في قوه زياده نعم فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم الذنوب قال هو الدلو الدلو ذاك ينزلوا في البير يسمى ذنوب قال هذا باجي لهم جسمهم، هذه يظلم فإن الذين ظلموا ذنوبا ذنوبه مثل ذنوب أصحابه، يعني ذا اللي هذه ظلموا ما يرضى يسمعوه، ما يسمعوه يا محمد، هذه يظلموا يعني ظلموا أنفسهم بأن عثوك ولم ي يعني لم ينقادوا لله، هذا لا لهم جسمهم من العذاب، يعني ما هذا باجي لهم جسمهم من العذاب، لأنهم كانوا بيتكسموا ذاك اليوم يعني حين يوم من الماء يعني من البيت. ففدلا كل واحد بيجي له مثلا ده رو بالذنوب بينوا الله فف اذا بيقولوا ايش قال هاك باجي ذنوب يعني باجي لهم من العذاب قسمه من العذاب والله في الذنوب هو الدلو بيستعملوه فيها بتقسم في قال ذا قال الشاعر ان قال لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن, فإن ابيتم فإن ابيتم فلا انا فلا انا بين أبائهم فلنا القليب قال معكم ذنوب وإحنا ذنوب دحين يقول صفضل لكم وصفضل لنا بنتقسم هكذا دلو لكم ودرب لنا إذا ما رضيتهم فالبير لنا أصلاً ما عدنا رضي القليبو في البر قال لنا مع معكم دلو معنا دلو إذا ما رضيتهم فالإيش فالبير هي لنا ما عدنا مخلي لكم هنا ما بلش أحد في الذنوب معناها الصد بس ال ال, ال الدلو ذي مبلغه والدلو العظيم فقال هم الذنوب حقهم يعني لانه بيستعملوا الذنوب فلا احنا قسمه قالها باجي لكم قسمكم من العذاب قلت معناها قسم يعني نعم ان فإنه الذي ذنوبا يعني جسم مثل الذنوب اصحابها مثل اصحابهم يعني بيتعذبوا مثل ما يتعذب اصحابهم في درو ألا أقول الاولين السابقين فلا يستعجلون لا يستعجلون الله قلوا يلا عين العذاب عجل بالعذاب اذا وصلت هو باجي لهم قسمهم لا يذلوا يعني ما هو وفايت فول للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فول يعني ما معناه هلاك ولا عذاب من اليوم الذي يرجع اي يرجعوا الذي يعدوه الذي يهددوا به ويحذرهم ربي وينذرهم منه يعني يوم القيامه فاي اجيلهم ايش يوم يعني هلاك وعذاب شديد كم ساعه 12 وخيط